بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله وفاء أحوى سنقربك فلا تنشى. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى ما يغفى وميسرك ليسرى فذكر إن نفعك فكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فِيهَا ولا يحيا قد أفلح من تزكى وبكر اسم ربه فصلى بل تهترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف Quan صق في إغني م